م يَمْشي عَار جَلَين وَمِنهُم مَْ يَمشي عَارِ جَلَين وَمنِنهُم مَيمْشي على أَغْدَ يَخلُقُ اللهَّهُ مَا شَ إِن اللهَّه على كُِّ شَيئ قَدين لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اذ لذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضوا وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الغمين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم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 ان الله خبير بما تعملون